والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 ان ربك لبالمرصاد فأما الانسان اذا ما بتلاه ربه فأكرمه, فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وانما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقا فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال وتحبون المال حبا جمع كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا, الأرض دكا, دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم اذ بجهنم وجاء يوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الانسان يوم اذ يتذكر الانسان وان يوم يذ يتذكر الانسان يوم يذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.